يسر أخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة أسمع الله من المستعيب وأرض الله من المسيحات أعمالنا أن يبدأ الله فلا كل لك وأن يطلق فلا هادئا وأن لا إله أكبر الله وحبه لذلك لك ويا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحده منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين ناموا فقوا الله وقوموا طولا من سديدا. ونسح لكم اعمال. ونظر لكم مجروبكم. وايها الله ورسوله فقريبا القوة المعظيمة. اما بعد فدينا اصدقى الحديث كتاب الله. هذه الهيئة محمد صلى الله عليه وسلم. وتظهر مرض محتفاتها وكل محتفات قدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الأرض هذا هو يوم الحجي الأكبر يومكم هذا هو يوم الحجي الأكبر وهو يوم النحر وهو يوم أضحى يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم من رمي بجمرة العقبة ونحر وحلق وسعي وضواف وهو يوم النحر لأن الحجاج ينحرون هذا اليوم وهو يوم الأضحى. لأن الناس يصلحون حياتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى الملينة وهم يلعبون في يومين يعظمون يومين في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أرزلكم فيهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الغدر لقد قنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أحد يهم لقد قنزلت عليكم لو أنزلت علينا ما شر يهود لاستخرنا ذلك اليوم عيدا وهي هذه الآية. فقال عمر: والله إني أعلم أنها متى انزلت وأين انزلت لقد انزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في عربة إن الله سبحانه وتعالى أسم علينا النعمة. أكمل لنا هذا الدين وأجمع علينا النعمة نعمة الإسلام ورضي لنا هذا الدين فمن ابترع بعد ذلك فقفعنا في دين الله ومن استقر غير الدين دين الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريقا فقد ضل عن سواء السبيل فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونفطه جهنم وسراء المرضيرة إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا نورين الكتاب والسنة فمن لم, ي... لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن هذا الدين شامل لكل شيء يقول لخير الدنيا والآخرة ومن أعظم ما في دين الله ما في دين النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد التوحيد الذي هو حق الله على العميد هذا التوحيد في, في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعته لم تأتي شريعة من الشرائع في حماية جناب التوحيد مثل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فنهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ونهى عن بناء القبور والكتابة عليها ونهى عن الصلاة إليها وعليها ونهى عن اتخاذ قبره إيدا ونهى عن التصوير ونهى عن أسياء ونهى عن قول الرجل ما شاء الله وشئ ونهى عن الحلف بغير الله ونهى أن, أن يصبح الرجل نظره في مكان كان فيه وسط من أوثام الجاهلية يعبد من دون الله كل هذا حماية لجناب التوحيد ومع ذلك فقد خالف كثير من الناس هذه الأوامر وهذه النواهي خالف كثير من الناس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وقعوا في شرك الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى وبين أنه لا يغفر لمن أشرك وأن الجنة محرمة عليه قال الله تعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنة وعن النار وما للظالمين من الأنصار وقال تعالى إن الله لا ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشهد بالله فقد ظل غلالة بعيدة ومن يشهد بالله فقد اشترى إثما عظيما إن أعظم ما يغر الشيطان أعظم ما يريد الشيطان وأولياه الكلام في التوحيد لماذا؟ لأنه هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة سبب النجاة في الدنيا والآخرة هو توحيد الله فمن ترك التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويا ويله من عذاب يوم الأليم إن عذاب النار دائمة أبد الآبات لمن أشرك بالله فحينما نعنى بهذا الأمر بأن هذا وديون الرسل أعبد الله ما لكم من إله غيره ولقد عث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت آيات محكمات ولكن الذين في قلوبهم مرض عموا عن ذلك. صرفوا عن ثواء السبيل صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يبقهون إن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبالي كما عليه الأكثرون فإن كان الأكثرون يصرفون عباداتهم لغير الله من قبور وثنية سواء كانوا من الصوفية أو الشيعة أو غلهم او كانوا من اليهود والنصارى او من الوثنيين الهندوس والبوذيين فان هؤلاء مشكون بالله فمنهم من كان شركه اصليا ومنهم من كان شركه طارئا ومنهم من كان مرتدا وهذا كله بحكم الاسلام بكتاب الله وزنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبض الأعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالقون هذا حكم الله وإننا محاسبون على ما نفعله في هذه الدنيا هل أقمنا التوحيد أم لم نقمه هل وقع منا شرك أم لم يقع منا شرك لكن كثير من الناس لا يعجبهم ذلك لأن السيطان أعظم ما يغيظه هو الكلام في التوحيد والشرك الكلام في الايمان والكفر لانه لا نجاة في الدنيا والاخرة من عذاب النار وسخة الجبار الا باقامة التوحيد والكفر بالطاغور الا بالايمان بالله وحده والبعد عن الكفر والشرك، هذا هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وان غاز من غاز فنحن حرب للشيطان واوليائه وهذه الحرب وهذه المجاهدة مستمرة الى يوم الدين الى ان تقوم الساعة لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بامره حتى تأتي ريح طيبة من قبل الشام او اليمن من قبل الشام واليمن فتقض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم يبقى بعد ذلك ثرار الناس وعليهم تقوم الساعة فإن الساعة لا تقوم إلا على ثرار الناس هيا عباد الله إن الكلام في التوحيد والشرك والإيمان والكفر لا يكون إلا بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشيطان وأولياء يريدون أن, أن يصفوا الناس عن دين الله فيقولون لا تتكلموا في هذا وإذا لم يتكلموا في هذا الأمر معناه يقعون في الكفر والشرك وإذا وقعوا في الكفر والشرك ظنوا أنهم مسلمون ومؤمنون ويحسبون أنهم يحصلون صمعا صمع وأنهم مهتدون ولا, ولا يظنون ولا يترون أنهم وقعون في الشرك والكفر انظر إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن طائفة من المنافقين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مقالة عظيمة مقالة كفرية قالوا ما رأينا مثل اصحابنا هؤلاء يعنون النبي وسلم والصحابة لما ما رأينا مثل اصحابنا هؤلاء ارغب الظنونا ولا اكذب الظنونا ولا اجبا عند اللقاء فانزل الله سبحانه وتعالى حكما في من قال هذه المقالة الكفرية التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بصحابته الكرام قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نفوض ونلعب كل أب الله ورسوله كل أب الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سبحان الله هل قال لهم رب ال... هل قال رب العزة أنتم قلتم ما قالت كفر، ولكنكم مؤمنون بالله، هل أنكم معذورون؟ قال لق لهم أنهم معذورون بالتلبيس أو الجهل، لم يقل لهم ذلك، بل أنزل الله آية محكمة برلا إلى يوم الدين أن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر بالله عز وجل، هذا حكم الله، وإذا ما يجب على من كفر من البدء عليه أن يستغفر الله. ان يستغفر الله ويتشهد الشهادتين يرجع الى دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر يعني اذا اذا هو رجع كان الاسلام رجع له عمل اه آخر مرة اخرى لكن لو ارتد وما تعرض الضده فحقا حبطت اعماله في الدنيا والاخره وهو مقلد ابدا الاباد في نار جهنم هذا حكم رب العزة ده وكلام الله اصدق ما في أصدق من كلام الله ومن أحسن من الله حكما ومن أصدق من الله حديثا يغضب من يغضب يغضب من يغضب المهم وحكم حكم الله فالمهم فكل الذي فوق التراب تراب فإذا صح منك الوجد فالكل هجل وكل الذي فوق التراب تراب هل نرضي من هو تراب بصخص الملك الجبار هل نرضي من هو تراب بغضب جبار سبحانه وتعالى لكل والله لأنه لأن الذي بيذه الدنيا والآخرة هو رب العزة لأن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وهو الذي له الآخرة والأولى وهو الذي بيذه كل شيء وهو الذي يدخلنا الجنة ونشينا من النار هو رب العالمين فنحن نعبد الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكاشرون كلمتان يسأل عنهما العرض يوم القيامة كلمتان ماذا كنتم نعبدون وماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم نعبدون ما هو الإخلاص يسألون عن الإخلاص عبادة الله وحدة لا شريك له وماذا أجبتم المرسلين هل تبعتم الأنبياء ولم يقولوا استبعتم فلانا وفلانا لا نسأل عن فلان الشيخ فلان او العالم الفلاني، انما نسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اتبعناه ام لم نتبعه فليس في دين النبي صلى الله عليه وسلم شرك اصغر ولا اكبر ولا بدعة ولا صوفية ولا شيعة ولا قرط من هذه القرط المختلفة عبدالله والشركية وليس في الاسلام ديمقراطية ولا اشتراكية ولا احزاب سياسية فكل هذا ضلال او شرق بالله لماذا لان هؤلاء لا لهم يقولون ان الحكم الا للشعب ونحن نقول ان الحكم الا لله امر ان لا الا اياه وهذا ديننا ونحن قائمون عليه بحمد الله وفضله ومستمرون عليه ونعلم ان الاعداء خسر العدو من النفس الانسانية من الهوى من من شياطين الإنس والجن خذوا دنيانا هو إن دنيانا اقتلونا هذه أموالنا ولكنكم لا تستطيعون أن تقول شيئا من ديننا كيضونا جميعا ثم لا تنظرون إنا توكلنا على الله ربنا وربكم ما من نابة إلا هو آخر من بها إن ربه على صراط مستقيم واجل عليهم النبع نوح ان قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فاجمعوا امركم وسركأكم. ثم لا يكن امركم عليكم غمة. ثم اخضوا الي ولا تنظرون. يعني اخضوا علي ولا تنظرون. اني توكلت على الله رب فان توليتم. فما خالتكم من اجر. من اجره الا على الله. وامرت ان اكون من المسلمين. التوحيد التوحيد وأن يك�� مشك علينا نذكفر بالطاغوط وهو كل ما أم من دون الله وهو راضٍ بالعبادة كل ما أم من دون الله وهو راضٍ بالعبادة هذا الطاغوط قد يكون متبوعا وقد يكون وطاعا وقد يكون معبوداً كل وقد يكون وطاعاً كالحاكم بغير ما أنزل الله او الممثل لشريعه الله وقد يكون عالما سوق وقد يكون كاهنا او صحرا او دجالا او ارافا او قا او قاضيا يحكم بغير ما انزل الله او مشرعا مع الله لانه ما ما يشرع احد فللا الا الله سبحانه وتعالى فهو الذي له حق التشريع وهو الذي له الحكم كله ان الحكم الا لله ولا يشرك في حكمه احد فله الحكم التشريعي والحكم الكوني والحكم الجزائز الآخرة فله الدنيا والآخرة فلا مسرع إلى الله ولا حاكم إلا الله هو الذي يحكم في عباده في الدنيا والآخرة وهو الذي له الإرادة الكونية القبرية فلا مقدر إلا الله في أحد يملك يردغ لا الجبابرة والطغاة في كل زمان ومكان أين الآن؟ إن الذي أع... أذنهم وأهلكهم هو رب العالمين إن ربك هو قوي عزيز كل يوم هو في شأن يعز ذليلا ويدل عزيزا يرفع أقواما ويخفض آخرين يعطي ويمنع كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فهذا الرب العظيم الملك الكريم خالق السماوات والارض المسيء المميت هو يجب ان تصرف له العبادة وحده لا شريك له لا شريك له في علوهيته لا شريك له في علوهيته لا شريك له في اسمائه وصفاته فهو سبحانه وتعالى هو الرب المعبوض المألوح الذي لا يشرك به شيئا فمن وجه العبادة لله محبةً وخوفاً ورجاءً فإن الله يسكر له أمره ويهون عليه مصائب الدنيا ويجعل أمره ويجعل له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتأتيه الدنيا وهي راقمة قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظر له غجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتفظ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله بالفضل العظيم كل هذا مرتب على فقوى الله وعلى الإيمان به وعلى توحيده وانظر إلى رسول الله جميعا رسول الله جميعا الذين يأمرون أقوامهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لأننا لا يمكن أن نصل إلى الله إلا بواسطة الرسالة فالواسطة بين الله وبين خلقه على نوعين فان كانت الواسطة في العبادة فهذا ملغي ولا يجوز لاننا نعبد الله وحده لا شريك له بدون الواسطة كما قال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب ما نحتاج الواسطة كما يفعل المشركون عبرة الاورثان وعبرة القبور وعبرة الاحجار والاشجار وكل والسلطان والبشر والاحبار والرهبان فهؤلاء اتخذوا بينهم وبين الله وراسطه فهم مشركون بالله إما شركا أصغر وإما شركا أكبر على حسب حالهم فنحن نفصل هذا التفصيل نقول هذا كفر أصغر كفر أكبر شرك أصغر شرك أكبر وكل هذا التفصيل بأدلة ومستعدون لمن يأتي ويعارض بشيء أن يأتي بدليل ونحن نقبله على العين والرأس ونشكره على ذلك ونصني عليه ونقول الله الجزاك الله خيرا conclusions الله تعالى يقول وَتَعَاونِوا على الْذِرِ وَالْتَقْوَى على ولا تعاون على الْإِذْمِ والعدوان فنحن لا نريد إلا الاصلاح ما استطعنا كما قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام وقد كان خطيب الأنبياء وأص splendid نريد إلا الاصلاح ما استطاع وما أريد أن أخالفكم إذا ما أنهامهم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطاع وما توفيقي الا بالله عليه توكان واليه المنيف فيا عباد الله انه لا وسط بين الله وبين خطي في العبادة فاعبد الله مستصيم له الدين لا لا لا شريك له سبحانه وتعالى قل ان صلاة ونسخ ومحياي ومماتي بالله رب العالمين لا شريك له لا شريك له سبحانه وتعالى كل هذا لله وحده اما الواسطة في تبليغ الرسالات فهي الرسل الله إذن هذه الواسطة الضحيحة أنما لا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن طريق الرسل، رسول يرسله الله سبحانه وتعالى والله يستبي إليه من يشاء الله يصطفي من من يشاء لأنه سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهو سبحانه وتعالى هو الذي له الحب كله وله الأمر كله وله الخلق كله ونحن نعبده سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقنا هو الذي أحيانا هو الذي يميتنا وهو الذي بيدهم آخرة والأولى فمن صرف عبادة للغير الله فهو ظالم, ظالم ظلمًا أكبر أو ظلمًا أصدر على حسب حاله كما قال الله تعالى إن الشرك لهم عظيم انظر الى لقمان الحكيم الذي آساه الله الحكمة اول ما علم ولده علمه التوحيد والنهي عن الشرك يا بني لا تشرف بالله سبحان الله قبل ما يقرب الصلاة والأبر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الكبر والخيالاء اول شيء يا بني لا تشرف بالله انظر الى الناس الآخر انظر الى اولاد الناس الآخر منهم من يشفوا دين الله منه من يحرف بالنبي بغير الله منه من يذهب إلى المقابر الوثنية كالبدو وغيرها وهذا البدو زنديق أصلا لم يدخل المسجد في تاريخه إلا مرة واحدة بال فيه ثم خرج الذي يقتضه كثير من الناس هذه الموالد الشركية التي يقوف بها الناس ما قال الله إلا الشيطان ما زين لهم سوى أعماله إلا الشيطان وهم يحسبون أنهم مهتدون وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا هذا القسيس الذي يعبر الصليب هذا ما زين له عبادة الصليب إلا الشيطان أظله عن سواء الثليب حسن له عمله ثم آتاه الله من المال والقوة والتنكين وهذه دول الكفر والشرك آتاهم الله مالا وقوة وسلاحا وعددا ورجالا وجنودا ولكن لم تغن عنهم من الله الحين كما لم تغن عن القوم السابقة الكافرة التي أهلكها الله أهلكهم الله ومكن لهم في الأرض بعدما مكن لهم في الأرض ولم يصرفوا هذا هذه العدل والعلم في سبيل الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى فكانت وبالا وحسرة عليهم إن الله سبحانه وتعالى يبثل الناس بالغنى والفقر يبتل الناس في المال والولد والجند وكل شيء من هذه الأمور حتى حتى يميد الله الخبيث من الطيب من الذي سيصلح ومن الذي سيسيء من الذي سيؤمن بالله ويستعين بهذه الأشياء على ضاعة الله ومن الذي يستعين بها على محاربة الله ورسوله والكفر به والصدع سبيله فيا عباد الله اعلموا أنكم مختلون مختبرون في هذه الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مغواهم جهنم وبسن بها لا يغرنك ما اوتي المشركون والكافرون من ساعة في المال والولد والجنب وغير ذلك فان هذا امتحان من رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وان قال الله سبحانه وتعالى وأن لب... أن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس ويختبرهم ب... وأن لجاعلون ما عليها الى ط법 جنسى وإنه سبحانه وتعالى يختبر الناس ليعلم, من يمي... ليعلم الله تعالى من هو الخبيف ومن هو الصير من هو الذي يستعين بهذا على ضاعته ومن هو الذي يستعين بهذا على معصيته فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما آتاكم ولا تورنكم الحياة الدنيا واعلموا أن أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي فإن هذه الأضحية من شروطها أن تكون خالية من العيوب وأن تكون أنتم والسن المحدد شرعا وأن أن يكون الزابح أهليا بالذك وان تكون في الوقت المحدد شرعا فما عن عن سلام من العيوب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تفوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها. فإذا كانت العرجاء لا تنقي، لا لا, لا, لا فكذلك العمياء من باب أولى. وإذا كانت العرجاء لا تجز، فالمقطوعة في اليد أو الرجل من باب أولى. وأن يكون الذبح. من بعد صلاة العيد وثلاثة أيام بعده يعني قبل غروب الشمس عند غروب الشمس ينتهي الزفر من رابع يوم العيد وأن يكون وأن ويشترط أن يكون السن يشترط في المضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا أقل شيء في الإبل خمس سنين يعني لو لأربع خمس سنين إلى ربع من فعش وأما في البقر والجاموس أقل شيء سنتين يعني لو سنتين إلى شهر الا عشرة ايام لا تبسج وقل شيء في الضأل نصف سنة فما فوق وقل شيء في الماعز سنة فما فوق ولابد ان يكون الزابح اهليا لزابح فلابد ان يكون مؤمنا بالله مسلما مصليا عابدا لله غير مستقن به وغير سابن للدين فان زبح لك احد زبيحة وهو يسق دين الله فانها ميتة لا تجذب ميتة لا يجوز الأكل منها فإن كان الزابح غير مصل وغوثت من الدين أو يشرب بالله فإن ذبحه ميتة لماذا؟ لابد أن يكون الزابح مسلما أو كتابيا يعني هذا الكتاب اليهودي والنصراني اللي بيسوف الدين أكثر منه ليه؟ لأنه مرتد والمرتد عن دين الله أكثر من الكفر الأصلي لأنه دخل الدين ثم خرج منه فقد استهزأ بالله وبديني وبكتابي وبرسولي فهو وإن كان الكافر الكتابي يجوز ذبيحته لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فهذه أحكام شرعية وإن خفيت على كثير من الناس فهذا لا ينبغي لك أخي المؤمن طالب العلم طالب الهداية الموحد الذي يؤمن بالله ورسوله، الذي يريد أن يلق الله وأن ينجو من عذاب النار، وأن يق أن ينجو من سخط الجبار ويصل الجنة برحمته فلا بد أن تتبع ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما كنّكرون. فيا عباد الله اسلك طريق الهدى. وإن خالفك الأكثرون والإذلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين ما, ما تنظر إلى قلة السالكين اتبع طريق الهدى اتبع ما أنزر الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك النجاح في الدنيا والآخرة فهذه هي شروط وينبغي أن نذكر كذلك بأمر هام في نهاية هذه الخطبة وهل أن بعض الناس يعطي الجزار الجلد من الاجره فمن اعطى الجزار جلد الاضحيه على أنها اجره على اجره على جزارته فلا اضحيه له وهذا ليس كلاما انما هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له فمن اعطى الجزار اجرته جلد الاضحية سيئا منها سيئا منها او جلدها فهذا لا يجوز له. لكن لو اعطاه كصدقة ان كان فقيرا ثم اعطاه الاجرة من غير ذلك فلا بأي. او اعطاه الجلد كهدية فهذا جائز. يعني ممكن يعطيه صدقة على ان كان فقيرا. يعطيه هدية ان كان ايه? ان كان غنية. اما الوجر فيعصيه من غير ذلك والله اعلم بالنيات, بالنيات. انما الاعمال بالنيات هذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله فنحن في هذه الحياة مبتلون بان يعني كل فينا مبتلة بالاخر من سيضيع الله من سيعصي الله من سيحسن في الاخرين ومن سيسير وان قال الله تعالى واننا ننبلوهم ايهم احسن عملا. إيه ابتلاء. اختبار من الله سبحانه وتعالى. خلق الله هذه الحياة للابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليختبركم. من هو الصالح ومن هو المفسد من هو المؤمن ومن هو الكفر. والله اعلم. قبل خلق السماوات والله هو علمه الازل الذي لا بداية له ولا نهاية له. وقدر في كتاب قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة ويعلم من هو المُقْفِن ومن هو الكَافِر حتى إن أسماء المؤمنين في كتاب عنده أسماء أهل الجنة في كتاب عنده وأسماء أهل النار في كتاب عنده ولكن كل منا ي يعمل بما يشرى له فأهل السعادة وأهل الطَّقَة وأهل التوحيد يشرى الله التوحيد والخير وأهل الشقاق والكفر يشرى الله الشقاق والكفر فكل من آمَن بالله واتقاه رضي يشرى الله خير وكل من كفر بالله وضل عن سواء السبيل ربنا بي طريق التقاوة ولكن من سيموت على الإيمان؟ من سيموت على الكفر؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ما لا غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولكن كل منا يعمل ويظهر عمله بحسب ما قدر في الكتاب السابق ومن ما ينبغي المذكر به أن بعض الناس عندهم عادة في زيارة المقابر في يوم العيد خاصة وهذا لا يجوز لا ينبغي أن نخصص يوما محددا لزيارة القبر كما هو عند بعض الناس في يوم الخميس من رجب أو يوم العيد فهذا التخصيص بغير مخصص بدعة في الدين فزيارة القبور في أي يوم في السنة فتخصيصها في هذا اليوم فهذا هذا أصلاً ليس من عمل الصحابة وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا هذا بعض الناس يسأل ويقول لماذا لم نتكلم عن الزيارات زيارات الأحياء وصلة الأرحام فأقول لهم بفضل الله عز وجل إن صلة الأرحام وإن الزيارات في كل وقت في السنة في أي وقت بدون تحديث أما تخصيصها يوم العيد وهو ما جرى عليه عمل الناس في كثير من الملدان فليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان عنده دليل فليأتنا به وإنا شاكرون له ومسلمون عليه خيرا فكل فينبغي أن نستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا تحق رأتك إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل أي شيء حركة شيء خاص بالعبادة نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيص الزيارات سواء كان الاحياء او الاموال في يوم محدد في السنة ليس عليه دليل انما هو في كل وقت في العام ولا يريد ان نسير على ما صار عليه المشفكون الكافرون الاوروبيون الذين يخصصون اعيادا واياما وطنية او دينية غير مشروعة في الاسلام فانهم يحتفلون بما يسمى عيد الام وما يسمى بعيد الحق او عيد الثورات او عيد, الـ عيد الوطنية او يوم للشجر او يوم لكذا كل هذا باطل فليس في الاسلام الا عيدان عيد الاضحى وعيد الفطر اما العيد الاشبوعي فهو عيد الجمعة, عيد الجمعة فعيد الجمعة يقره صومه مفردا واما عيد الاضحى والفطر فيحرم ان يصوم ان يصومهم المسلم وهذا الأمر يجب أن ننزله له جيدا في, في, في مسائل البدع وأن ننزهي عنها لأن كل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه يضاه اللهم نزفعنا مع نبدنا وعلمنا ما ينفعنا وزينا علمنا ونعوذ بك اللهم من كل علم اللي ينفع وكل قلب اللي يحجع وكل نفس لا تشبع وقول قول هذا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته